حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهديكم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 انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني